الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين طاهرين أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ديم سعبة وقضي الأمر وأسمع بهم وأبصر ويمتنع في غيرهن هنا رحمه الله ذكر المواضع التي يحذف فيها الفاعل فذكر أربعة مواضع وحسن ربطه لهذا الموضوع أو لهذا الباب بما قبله فقال النحو قام الزيدون وقامت الهندات وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو وذكر هذه المواضع مضى معنا ما قامت إلا هند وأن الفاعل لا هذا التعليل و الفاعل في الصوره هو هند نعم قال و امتنع ما قام قامت هندن. ما قامت الا هند ما قامت الا هند او هند لان هذا ممتنع ان يمتنع ان تلحق التاء الفعل قام لان الفاعل فصل بينه وبين الفعل بإلا قال لان الفاعل مذكر محذوف الفاعل في الحقيقة هو أحد وبما أن الفاعل هنا مذكر فلا يجوز تأنيث الفعل لهذا لا يجوز أن نقول قامت ما قامت إلا هند بل يجب تذكيره فنقول ما قام إلا هند هذه مسألة قد مضت ثم قال كحذفه في نحو أي كحذف الفاعل في نحو وهذه مسألة مواضع حذف حذف الفاعل مواضع حذف الفاعل الموضع الأول هو هذا الذي ذكر هذا الذي ذكر الموضع الثاني قال كحذفه في نحو أو إطعام أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما اختصر على يتيما لأنه نفعول به لأنه نفعول به يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا مطربة الآية هذا الموضع الثاني إطعام في نوضع المصدر حيث يجوز حذف الفاعل في المصدر وتقدير الكلام إطعامه في يوم ذي مصغمة لأنه معطوف على ما قبله هو فك رقابتين فك رقابتين هناك قراءة سبعية لهذه الصورة أظنها قراءة كسائي قرأ فك رقابة قرأها فك رقابتين فك رقابة عفوا على أن فك فعل أين الفاعل لفك مستتر جواز تقديره هو فك رقابة فك رقابة إطعام الـ الـ الـ هذا مصدر والمصدر يعمل عمل عمل الفعل فيمكن أن يقدر أو اطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا مطربة أو اطعم من الذي أطعم هو هو لو كان هنا بما أنه مصدر فإن الفاعل ماذا يضاف إليه وهذا يسمى إضافة المصدر إلى فاعله واضح إضافة المصدر إلى إلى الفاعل إطعامه أي هو إطعامه إطعام زيد مثلا إطعام العبد في يوم ذي مصرابة يتيما واضح الان الان هذا في الحقيقه لو ذكر اطعامه لو ذكر لا يعرب فاعلا هو في الحقيقه هو الفاعل لكن لا يعرب فاعلا وانما يقال هو, هو له اعرابات كما يقولون اعراب قريب انه مضاف اليه وهذا ظاهر لفظي مضاف اليه ضمير متصل مبني على كسر في محل جر مضاف اليه او او والاعراب البعيد هو ماذا هو فاعل هو فاعل ومثل هذا كذلك اضافه اسم الناسخ اليه كونه وكونك كونك طالبا كونك طالبا كان نقول كان زيد طالبا انت زيد اقول لك كونك طالبا كونك طالبا لو قيل لك هذا طبعا المصدر يعمل عمل الفعل فكون هنا ماذا مبتدا مرفوع وهو يعمل عمل فعل فيحتاج الى مبتدا ويحتاج الى خبر يحتاج الى اسم ويحتاج الى خبر الاسم هو الكاف والكاف هي هنا مضاف اليه لكن هي اسم كانت فهذا يسمى اضافه الفاعل الى المصدر عفوا اضافه مصدر الى فاعله او اضافه الناسخ الى اسمه لأن أحكام الاسم الناسخ هي أحكام الفاعل تماما تماما تقريبا نفسه طالبا خبر كون واضح الآن إذن هنا الخبر محذوف لأنه قرئ وهو الموافق للرسم أو إطعام في يوم أو إطعام في يوم ذي مسغبة او اطعام او اطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ويتيما تقرا ماذا مفعول به منصوب لمحل المصدر اطعام اذا هذا يعمل عمل الفعل فيحتاج الى فاعل ويحتاج الى مفعول به اين فاعله نقول محذوف فاعله محذوف وهذا حذف مضطرد هنا لانه لو ذكر كذلك يعرف ماذا يعرف مضاف اليه تفهم الان مثلا هذه واضحه فهذا من حذف الفاعل المضطرد غير انه لو ذكر يعني لو لم يحذف و ذكر لانه سيكون ماذا مضافا مضافا إيه لا غير كما هنا فك رقبه كذلك الا ان هنا آه آه آه آه أن المصدر يعرف معطوف على فك مرفوع نعم لأن حر او حرف عطف فك رقبه او اطعام والمعنى والاعراب يكون متعلقا بما قبله واضح فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبتي فاما ان يكون خبر لموسد محذوف والتقدير هي فك رقبتي وهي إطعام اطعام او اطعام في يوم ذي مسغبتي فيكون هذا معطوف على هذا وهذا خبر لموسد محذوف على على اعراب والله اعلم واضح الان اذن هذا الموضع الاول الموضع الثاني قال رحمه الله وقضي الأمر وهذا موضع النائب عن النائب عن الفاعل سيأتي تفصيله وقضي الأمر تقدير القول قضى الله الأمر قال الله الأمر يغير الفعل تغير صيغة الفعل إلى المبني للمجهول كما يقول تعبير الجمهور. أو نقول هنا لأن الله غير مجهول غير مجهول لما لم يسمى فاعله لم يذكر الفاعل هنا فنقول قضي الأمر خلق الإنسان قضي الأمر الآن الأمر يسمى نائب فاعل وقد كان مفعولا به أين الفاعل حذف الفاعل للعلم به أو للجهل به أو للخوف عليه او للخوف منه إلى غير ذلك من الاغراض فهنا حذف الفاعل فيذكر النحوي أن هذا موضع حذف الفاعل مطالد حذف مطالد هذا يحذف دائما في النائب عن الفاعل وسيأتي وإن كان يعني في الرأي الضعيف أنه هنا لا يذكر حذف الفاعل لأن هنا تركيب آخر ومبحث آخر وباب اخر واضح لا يذكر هنا أصلنا الفاعل هنا يسمى ماذا يسمى باب النائب عن الفاعل النائب عن الفاعل معناه أن الفاعل غير, غير مذكور الفاعل غير غير مذكور هل هو محذوف لو يعني نرجع إلى الأصول لا يصح أن نقول إنه محذوف لماذا لأن لو ربطنا الكلام أو هذه المصطلحات بأبواب أخرى فانه لا يمكن أن تطبق مثال ذلك نقول مثلا من جاء او مثلا تقول كيف حالك تقول ماذا مريض ما وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد نستغني عنه اذ عرف حذف المبتدا مريض اي انا مريض فمريض نقول خبر لما مبتدا محذوف مبتدا محذوف فنقدر نحذف اليس كذلك هنا هل نمكن نقدر المحذوف في قضي الأمر؟ لا نقدر المحذوف لا نقول والفاعل محذوف ولق قلنا لا يصح واضح هذا كذلك في قولي اطعام أو, أو إطعامه أو او لا لان في الأغلب اننا لا نقدر الفاعل في كثير من المواضع نقدر الفاعل حذف الفاعل في موضع لم يذكره المصنف هناك موضع يحذف فيه الفاعل لكن المصنف لم يذكره سيأتي بعد قليلين ان شاء الله اذا الموضع الثاني النائب عن الفاعل الموضع الثالث اسمع بهم او الرابع عفوا اسمع بهم وابصر اي في باب التعجب اسمع بهم وابصر محل الشاهد نعم محل الشاهد هنا اين الفاعل محذوف هنا اين هو اين هو اين هو من يقول؟ اين هو اين هو قدرهم نعم بهم هنا بهم هذا هو الفاعل على قول الجمهور اسمع بهم الباء حرف جر زائد جاء به للتوكيد وهم ضمير في محل رفع فاعل لاسمع وأسمع فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع منه اشتغال المحل بحركة السكون الملائمه لفعل الأمر أو نقول فعل ماضي جاء به على وزن الأمر لي للتعجب لإنشاء التعجب هذا يعرف الجمهور يقولون أسمع هذا فعل ماضي أصله ماضي جاء به على شكل الأمر لي لإنشاء التعجب واضح لإنشاء التعجب والفاعل هو هم والبحر زائد هذا قول الجمع إذن بما أن هم هو الفاعل قال سبحانه أسمع بهم وأبصر أي وأبصر بهم حذف هنا الفاعل للعلم به أو لدلالة ما قبله عليه أحسن لدلالة ما قبله عليه فهم هنا نقول ضمير هم فاصل مبني على السكون في محل جر بحركة حرف الجر الزائد في محل رفع في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل هذا قول الجمهور وقال بعضهم وهو اقرب واسهل أسمع فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب طبعا والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت والباء حرف جر وهم ضمير متصل في محل جر بالباء والجار والمجرور متعلقان باسمع بالفعل وانتهى فلا فاعل محذوف ولا شيء من هذا لماذا لا نقول هنا الفاعل محذوف لانه مستتر والمستتر غير المحذوف المستتر ليس هو المحذوف واضح هذا اسهل هذا أسهل لأنهم قال هنا كأنه قال ما أسمعهم أكرم بزيد أي ما أكرم زيدا أكرم بزيد ما أكرم زيدا فهما سيغة لتعجب معرفتان وسيئة باذن الله في باب التعجب في هذا الباب أو في هذا الكتاب ان شاء الله الموضع الخامس الذي لم يذكره المصنف وهو الاولى بالذكر في قوله سبحانه وتعالى مثلا لا المسجد الحرام الايه لا لا ها لا هذا فعل مضارع كيف نعربه ها. لا تخلط، لا تخلط، ها؟ هذه نون توكيد، هذه هي نون توكيد ونون توكيد تصل بفعل مضارع ماذا؟ تبني على الفتح، لكن أين الفتح؟ هنا لا يظهر، إذن هناك هناك شيء، ها؟ نعم. م -م. لاحظوا. تفضل يا سيد. نور الدين. كل مظهر مفروض ورفعه هو ثبوتا النون المحفوظة بجو الإنسان. هيه. والو المحفوظة بإتقان سكيني. هيه. والنون تكذبنا حن نقول. نعم أحسد. نفس الأعراض. تدخلون أصله تدخلون أصله تدخلون هذا أصله. فما ندخل عليه نون التوكيد فيصير تدخلوننا تدخلون عندنا ثلاث نونات هذا يدخل على النطق أو في النطق فنحذف نون الرفع لماذا نحذف نون الرفع ولا نحذف نون التوكيد لأن نون الرفع يوجد الضم دليل عليها، أما نون التوكيد فلو حذفت زال الغرض وهو التوكيد فتصير هكذا تد خلون نون المشددة هي نون ساكنة ونون متحركة الواو ساكنة والنون ساكنة ماذا نحذف لا شك أننا نحذف المعتلى نحذف الصحيح فنحذف الواو فيصير تد خلون هذا ما حصل للفعل المضارع. فنعرف فنقول تدخلن فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون المحذوفه لعله هذه العله هي توالي الامثال نون ونون ونون كلها متماثل فحذفت نون الرفع كراههه توالي الامثال واضح هذا الفعل مضار. مرفوع ورفعه النون المحذوفه او نقول ورفعه النون وهي محذوفه بسبب توالي الامثال والواو التي حذفت بسبب التقاء الساكنين ضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ونون التوكيد الثقيله حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب سؤال اليس من القواعد ان نون التوكيد اذا اتصلت بالفعل المضارع فانه يبنى على الفتح الجواب نعم القاعدة صحيحة وثابتة غير أن هناك شرطا وهو أن الاتصال يكون بمباشرة الفعل وهنا النون لم تباشر الفعل فقد فصل بينها وبينه بالفعل بالواو واضح فلا بد من اتصال مباشر كما قال ابن مالك وفعل امر ومضى بنيا واعرض مضارعا عريا من نون توكيد مباشر ومن نون اناث كيرعلا من فوتين لا لابد من مباشره نون التوكيد للفعل المضارع اذا لم تباشره فلا تكون سبب فلا ينفع ولهذا تجدون ايات فيها رفع الفعل المضارع مع النون التوكيد ليقولن ليقولن ليقولن ولا متقام تجد تجد لا تدخلن لا يقولن لا يقولن رجع سرط ولا يعني مقربتا احيانا تجد لا يدخلن تجد لا يدخلن فهنا يدخلن هو الفعل المضارع يدخل دخلت عليه نون التوكيد فصار يدخلن الذي هو فهنا الفاعل تقدره هو اما يدخلن فهنا الفاعل او يقولن فهو الفعل هو الواو المحذوفه فلاحد دائما آخر المضارع إذا كان آخر رأيته في ضم ومعه بعده من التوكيد فعلم أن هذا من هذا الباب وإذا رأيت فتح على آخر المضارع وبعده من التوكيد فعلم أنه بني مبني على الفتح بسبب اتصاله بنون التوكيد لا ينبذن لا يمبد مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد إذا هذا الموضع يصح فيه أن نقول إن الفاعل محذوف واضح يصح في ان نقول ومثله كذلك ها تدخلين تدخل تدخلين ناكدها ماذا نقول تدخلي لنا واضح تدخليننا الان عندنا كرهت والانفال ماذا نقول تد خولي ن هكذا تدخلون تدخلين عندنا النون الساكنه الاولى وعندنا الياء التي هي الفاعل ياء المخاطبه المؤنثه ايما نحذف نحذف الياء حرف افعله فنقول تدخلين تدخلين لتدخلين كيف نعرفها نقول فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون المحذوف بسبب كراهيه الواو الانثى والياء المحذوفه بسبب التقاء الساكنين ضمير متصل مبني على الفاء على السكون في محل رفع فاعل قولوا التوكيد مبنية على الفتح لا محل لها من الاعراب إذن هذا الموضعان مع ياء المخاطبه المؤنثه المؤكد فعلها ومع واو الجماعه المؤكد فعله طبعا في الأفعال خمسة تدخلين أو تفعلون ويفعلون وتفعلين فهم في ووجمع وفيها المخاطبة المؤمنة طبعا ووجمع لها فعلان يفعلهم يفعلون وأنتم تفعلون وأن والمخاطبة لها ضمير واحد وهو تفعلين هذا بابه في حقيقة علم الصرف في علم الصرف يؤكد فعل المضارع احكام توكيد الفعل المضارع والامر او احكام توكيد للفعل طبعا التوكيد يكون للمضارع والأمر فقط فيه احكام قد مضى معنا شيء من في لا تريننا هذا آه. لو انكم تذكرون ومضى هذه في مسائل الاجراميه كذلك كيف ماذا حذف الفاعل هنا حذف الفاعل لعله تصريفيه هنا بسبب التقاء الساكنين قال رحمه الله ويمتنع في غيرهن ويمتنع في غيرهن ما الذي يمتنع الفاعل او حذف الفاعل الذي يمتنع يقصد يقصد ويمتنع حذف الفاعل في غيرهن وهذا جوابه أنه يجوز أو أنه يجب حذف الفاعل في مضى في الموضوع الخامس الذي ذكر لم يذكر مصنف يجب حذف الفاعل هناك يعني لا يمتنع إذا القول هو يمتنع في غيره النا فيه في يقيد ببعضه بموضع الذي ذكره والله أعلى وأعلى إذا هنا مضت هذه المسألة أو ما يتعلق بها وهو مواضيع حذف الفاعل قال والأصل الأصل أن يلي عامله أن يلي عامله عندنا فعل أو العامل مهما كان قد يكون فعلا وقد يكون غير ذلك كيف ضمير الفاعل أو العامل قد يكون فعلا وهو الأصل قد يكون اسم فاعل اسم مفعول سفى المشبهة إلى غير ذلك إذن قال والأصل أن يلي عامله من؟ الفاعل الأصل أن يلي عامله عندنا فعل يليه فاعل هكذا. وبعد كل فعل فاعل يعني لا بد أن يأتي الفاعل بعد فعله وقد مضى معنا أنه يمتنع أن يتقدم على عامله المسألة الأولى ولا يتأخر عامله عنه يعني لا يأتي الفاعل ثم العامل لابد من العامل ثم ثم الفاعل فقال والأصل أن يلي عامل هذا هو الأصل والأصل هنا يؤخذ من أين يؤخذ من استقراء كلام العرب من استقراء كلام العام يعني ينظر حينما نجعل مسألة أو نجعل أصل لابد أن له فروعا فنبدأ بالأصل ثم بعد ذلك نتي على الفروع هكذا في أي باب في أي علم الأصل أن يأتي الفاعل ثم الفاعل ثم المفعول به هذا هو الترتيب الأصلي الجميلة الاسميه الفعلية الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به إذن الأصل من أين أخذ من استقراء كلام العرب واضح فأكثر كلام العرب أنه يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به كذلك منطقيا أو عقلا أنه يأتي الفعل ثم ماذا من قام به ثم من وقع عليه الفعل وهكذا إذا فقال وقد يتاخر جوازا قد يتأخر. إذن عندنا لاحظوا، عندنا فعل ومف وفاعل ومفعول به. مفعول به. هذا الأصل. قد يتأخر. إذن هنا الفاعل لو جاء قبل الفعل هذا يسمى ماذا؟ تقدما ولكنه غير ممكن. ممنوع واضح على الصحيح الآن ماذا بقي عنده ماذا الموضع الأصلي أن يلي الفعل مباشرة الموضع الثاني أن يتأخر أين يتأخر بعد المفعول به بعد المفعول به هذا التأخر هنا له حكمان هو موضع واحد فقط الفاعل إما هنا إما هنا ليس له غير هذا الموضع اصلي وسنرى انه قد يكون واجبا وقد يكون جائزا هذا الموضع هنا كذلك له حكمان قد يكون جائزا وقد يكون واجبا اذن هنا كون الفاعل ياتي بعد الفعل قد يكون واجبا واذا كان واجبا كان التاخر ممتنعا نفهم هذا اذا كان الفاعل لا بد ان ياتي بعد الفعل بضوابته فيمتنع أن يأتي بعد المفعول به، وإذا قلنا إنه جائز أن يكون هنا، فمعنى أنه يجوز أن يكون هنا، طبعا هذه هنا ممنوعة، واضح، وإذا جاز للفاعل أن يكون هنا، جاز للمفعول أن يكون هنا، وإذا اتنع للفاعل أن يكون هنا، امتنع للمفعول به أن يكون هنا، واضح، فهما فهما مترابطان، لذا رتب المصنف ماذا أحكامه؟ التقديم والتاخير بين الفعل اه بين الفاعل والمفعول به في موضع الفاعل سياتي بعد هذا ذكر بعض ما ذكر ما يتعلق بالمفعول به مع انه سيفرد احكاما للمفعول به فيما بعد مفهوم لكن هنا ماذا ذكر ما يتعلق بالمفعول به لارتباط هذه الاحكام بالفاعل فسردها تبعا فقال وَالْأَصْلُ وَنْ يَنِيَ عَامِنَهُ وقد يَتَأْخَرُ جوازا إذن هذا ما نقول عنه جواز تأخير الفاعل أو نقول جواز تقدم المفعول به عبر كماشر أو يذكر العنوانين معا جواز تأخر لأنه موافق لكلام مصنف تأخر الفاعل أو جواز تقدم المفعول به قال ولقد جاء آل فرعون النذر اي النذر نقول يجوز ان يتقدم المفعول بمعنى يتاخر الفاعل متى اذا لم يمنع مانع هذا هو ضابطه اذا لم يمنع مانع او أو نقول إن شئت إذا لم يكن التقدم واجبا إذا لم يكن تقدم النفعول على الفاعل واجبا لا دعي الأغراض بلاغية هذه دراسة نحوية صرفه الأغراض البلاغية في موضعها في بابها تقديم التاخير المسند المسند إليه في الباب المعاني في علم المعاني نجد الاغراض البلاغيه لتقدم المسند او المسند اليه واضح هكذا قال رحمه الله ولقد ومنه قوله تعالى ولقد جاء ال فرعون النذر النذر جاء فعل ماضي مبنين الفتح آه لا مفعول به منصوب ونصبه الفتح الظاهره على آخره وهو مضاف فرعون مضاف إليه منصوب ها منصوب مجرور وجره الكسرة ها لا جره الفتحه هل ترى جره الفتحه نيابة عن الكسرة لأنه لما للعجمة والعلمية ممنوع من الصرف واضح النذر فاعل مرفوع نرفع الضمة ضاع فاعل مؤخر هذا تأخير للفاعل واجب وجاز جائز جائز لا يوجد ما يأمع لا يوجد ما يوجب التأخير فغير القرآن يجوز أن نقول ولقد جاءت النذر آله فرعون بدون تاء ويجوز أن نقول ولا قد جاءت النذر ال فرعون لأن النذر مؤنث مجازي واضح النذارة مؤنث مجازي نعم يجوز في الوجاه في التأنيث وفي التأخير والتقديم قال ولا قد آه كما اتى ربه موسى على قدر هذا بيت شعري شطر لبيت شعري لمن ولا قد او كما عفوا اتته الخلافة كما اتى ربه موسى على قدر لا محله من العرب ما محله هو هو خبر هل هو فاعل هل هو مفعول به اذا لا محله من العرب دائما الفعل الماضي وفعل الأمر لا محله من العرب والفعل المضارع لا محله من العرب كله لا محله من العرب فليس فاعلا ولا مفعولا ولا نائب كيف كذلك نعم خلاص ليس له محل من العرب ليس انما حال نعم ليست فاعلا ولا مفعولا ولا نائب فاعل ولا حال ولا اي شيء اذا كما اتى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع ظهور التعذر ربهم مفعول به منصوب ونصب الفتحه ضائع هو مضاف والهاء مضاف اليه موسى فاعل مرفوع ورفعه الضمه المقدره منع من التعذر على قدر متعلقان باتى اين شاهدنا موسى تاخر هل تأخر جايز ام واجب ها لماذا واجب ها اين الضمير في ربه هو أين الاشكال طيب لنقل اتى موسى ربه اين الاشكال طيب نقول اتى في غير القرآن اتى موسى الها تعود على من على موسى جائز أو غير جائز جائز هنا اتى ربه الها تعود على من على موسى جائز أو غير جائز جائز وين كان في القرآن نقول جائز لأن موسى هنا فاعل والفاعل قبل المفعول به فهنا الضمير يعود على متقدمين في التركيب الأول عاد على متقدم في الرتبة متأخرا في اللفظ وفي غير هذا المثال في فيما مثلنا أتى موسى ربه عاد على متقدم لفظا ورتبة فجاز إذن لا يوجد مانع من التأخير من التقديم فتأخير موسى هنا جائز يفهم هذا يعني لا يوجد ما يمنع تقديمه لا يوجد ما يوجب تأخيره ليس تأخير واجبا فهو جائز وهذا هو الأصل الأصل الجواز حتى نجد ما يجب اذا وجد ما يجب ماذا نقول انه واجب اذا لا يوجد ما يوجب ماذا يبقى ماذا يبقى على الجواز وكما قال ابن في الاخبار قالوا الاص في الاخبار ان تؤخر وجوز التقديم اذا لا ضرر عينا مانع لا يوجد مانع من التاخير كذلك هنا اذا لم يوجد مانع من التقديم او من التاخير فيبقى على الجواز قام ضرب زيد عمرا او ضرب عمرا زيد جائز إذا وجد ما يوجب التقديم أو ما يوجب التأخير نقول إنه وجه في خلاف في عدا هذا لا يوجد مانع نقول ماذا أصل ماذا الجواز ولهذا يبدأون به فذكر مثلا للجواز بمثاله قال ووجوبا إذا وجوب ماذا نقول هنا آه تأخير الفاعل أي تقديم المفعول به على الفاعل فقط لأن المفعول به قد يتقدم على الفاعل وقد يتقدم على الفعل والفاعل واضح إذن قال ووجوب النحو وإذ ابتلى إبراهيم ذكر المصنف هنا موضعين لوجوب تقدم مفعول به أو لوجوب تأخر الفاعل كقوله وإذ ابتلى هنا نقول وجود مانع او نقول يتاخر الفاعل وجوبا في المواضع التاليه او نقول يتقدم مفعول به على الفاعل فقط وجوبا في المواضع ثاني الموضع الاول اذا وجد عفوا اذا اشتمل الفاعل الفاعل على ضمير يعود على المفعول به قال تعالى واذ ابتلى هكذا تكتب واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمة. الآن أين الفاعل؟ لا. ها نعم الفاعل إيه؟ الفاعل هو ربه. أين المفعول به إبراهيم؟ قال الفاعل سمع على ضمير الهاء هذه اله تعود على المفعول به. عندنا قاعدة لابد أن نكتبها أو لابد أن أشرحها ليظهر الأرض. عندنا هنا في الفعل والفاعل ومفعل به عندنا فاعل ومفعول به هنا الفاعل عندنا شيئان عندنا رتبة وعندنا تلفظ رتبه الفاعل هي ماذا هي التقدم ورتبه المفعول به هي التاخر هذه رتبه ثابته الفاعل هو الاول ثم المفعول به هو هو الثاني المبتدا هو الاول وخبر هو هو الثاني وضرحتها في المبتدا والخبر الان عندنا شيء اخر وهو التلفظ بالفعل والفاعل والمفعول به حينما نتلفظ بماذا نبدأ؟ أحيانا نتلفظ بالمفعول به أولا وأحيانا بالفاعل ثانيا فهنا في قول تعالى وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَا رَبُّهُ ما الذي تلفظنا به أولا؟ المفعول به فنقول مثلا في إبراهيم, نقول متق... إبراهيم مثلا في هذه الآية نقول إبراهيم متقدم لفظا واضح متأخر رتبة لماذا الرتبة هي تأخر أصله هذا ثابت في تلف تقدمنا به في ربه مثلا نقول متاخر متأخر لفظا متقدم رتبة مثلا لو قلنا في غير القران ابتلى ابتلى الله ابراهيم الله هنا ماذا نقول عنه متقدم لفظا ورتبه وابراهيم متاخر رتبه ولفظ عندنا تقدم وتأخر وعندنا رتبه ولفظ فعندنا اربعه اقسام لا غير عندنا اللفظ اما الكلمه يعني او الفاعل والمفعول به او المبتدا والخبر اما ان يكون متقدما رتبه ولفظا وهذا هو الاصل وإما ان يكون متقدما رتبه متاخرا لفظا واو يكون متقدم لفظا متاخر رتبه واما يكون متاخرا لفظا ورتبه واضح لك الآن؟, الان ساعود لها اذا الضمير من أحكامه أن يعود على أن يكون له ماذا؟ مرجع أن يكون له مرجع حينما تقول أنت اضربه اضربه تقول المباشرة اضربه أنا أبحث عن الهاء هذه على من تعود اضربه أو تقول ضربه الها نقول من؟ لم يسبق له لكن لو قلت لي مثلا زيدا اضربه مباشرة أربط ماذا؟ الهاء بزيد لان زيد سبق ذكره فلا بد للضمير ان يرجع على شيء سبق لا بد للضمير أن يرجع على شيء سبق لان حتى حتى لا توقع السامعه في الالتباس فتذكر مرجع الضمير قبل ان تذكر الضمير هذا هذا هو الغالب في كلام العرب لو جئت الإنسان تقول له اضربه زيدا قل لك ما قل زيدا اضربه لأنه قبل أن قبل يسمع زيد ماذا يقع له التباس في الذهن. فلا بد أن تبدأ بماذا بمرجع الضمير ثم تذكر الضمير. وهذا هو كلام العرب مبني على هذا. الضمير لأنه مبهم. لا بد أن يرجع على ماذا شيء على شيء يوضحه. يعني يجوز للضمير الآن أن يعود على متقدم لفظا ورتبة. متقدم في اللفظ والرتبة تقول مثلا ضرب متقدم في اللفظ زيد غلامه. هذا الضامر يعود على من على زيد زيد الآن رتبته ماذا التقدم ذكره التقدم فهو, مت... فهو راجع على متقدم لفظا ورتبة هذا أقوى التمثيل يجوز ان نقول مثلا ضرب غلامه زيد فتقول هنا الهاء تعود على من اقول لك على زيد لكن زيد هو موضعه في الاصل ماذا هنا لهذا يجوز فيجوز هذا التركيب ان تقول ضرب غلامه زيد لماذا لان هذه الهاء تعود على من على زيد وزيد قد تقدم في الرتبه فيجوز أن يعود الضمير على متقدمين في الرتبة ولو تأخر لفظا يعني يوجد لفظ التقدم لكن لو قلت من؟ لا واضح؟ غلامه زيدا الآن غلامه الهاء في غلامه تعود على من؟ على زيد زيد تأخر لفظاً وتأخر رتبة هذا يمتنع في اللغة العربية وهذه هي الحاله الوحيدة التي يمتنع فيها فقط يمتنع أن يرجع الضمير على متأخر رتبة ولفظاً أما ما عدا ذا فجائز وهذا الذي قلت إنه ممتنع يجوز في بعض الحالات عدها بعضهم سبعاً ليس موضعها الان الان يجوز أن يعود الضمير على متأخر في الرتبة وفي اللفظ في حالات محصورة محدودة مسموعة في كلام العرب فهم أما في الغالب فماذا فلا يجوز يمتنع عرفنا الآن ما يتعلق بالضمير المرجع إذا نرجع إلى مسألتنا وهو تقدم الفاعل أو تأخر الفاعل على المفعول به وهي هنا فيها كلام فيها كلام إذ ابتلى وإذ ابتلى إبراهيم ربه لاحظوا الآن الضمير في ربه هذه الآن تعود على من؟ على إبراهيم لن نفرض أن إبراهيم يتأخر فنقول وإذ ابتلى ربه إبراهيم الضمير في ربه ماذا يرجع؟ على متأخر في الرتبة ومتأخر في اللفظ، ولهذا يمتنع أن يتقدم الفاعل هنا. واضح؟ هنا يمتنع لأنه لو تقدم الفاعل هنا، فجاء هنا، فصار كلام ابتلا ربه إبراهيم، فيصير هذا الضمير يعود على متأخر في الرتبه ومتأخر في في اللفظ، لذا يجب أن يؤخر هنا الفاعل حتى يرجع الضمير على متقدم في اللفظ. وان تاخر رتبة واضح المسألة هنا لعود الضمير لأن هناك قاعدة عندنا أصل آخر التقديم هنا المعنى أن نعم المعنى ظاهر أن السامع يلتبس عليه عود الضمير لا أنت لا تتصور لحظات هذا هذا لسان عربي مبين لا يقعك في إشكال حتى هذه اللحظات يعني قد لأن هذه العملية يعني سريعة جدا لكن مم قد يقول قائل ولو قلت له ضرب رب ضربا غلامه زيدا يفهمها لكن بعد تتمة الكلام لكن هذا فيه خلط ليس مبينا هذا وهذا عيب فهنا يجب أن يعود الضمير وهذا مأخوذ من أصول من يعني من استقراء كلام العرب وصلت هذه القاعده أن الضمير لا بد ان يعود على متقدم اما في الرتبه واللفظ معا اما في الرتبه اما في اللفظ لكن يمتنع أن يعود على متاخر في الرتبه وفي وفي اللفظ هنا لو تاخر الفاعل عفوا لو تقدم الفاعل لا عاد الضمير في ربه على متاخر في الرتبه ومتاخر في اللفظ لذا وجب تقديم المفعول به ووجب تاخير الفاعل قال هذا الموضع الاول قال وضربني وضربني زيد ضربني هذا الموضع الثاني زيد الموضع الاول اذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول به فيجب ان يتقدم المفعول به الموضع الثاني اذا كان المفعول اذا كان المفعول ضميرا متصلا بالفعل والفاعل اسم ظاهر إذا كان المفعول ضميرا متصلا بالفعل أو بالعامل بالفعل والفاعل اسم ظاهر أو تقول والفاعل, آه والفاعل اسما ظاهرا هي جزء وجهة مثل ضربني زيد ضربني زيد أين المفعول به هنا؟ هو الياء الياء هذا ضمير متصل في محل نص مفعول؟, مفعول به والفاعل هو زيد فهنا يمتنع ان يتقدم الفاعل لماذا؟ لاتصال الضمير بالفعل فالضمير هذا متصل وما أمكن اتصال الضمير امتنع الانفصال إذا أمكن اتصال الضمير فإن الانفصال ممنوع هذا مقرر في باب الضمير لم حق له هذا في الالفيه منفصل اذا امتنع او اذا, اتصل إذا امكن اتصال الضمير امتنع انفصاله, انفصاله ما امكن اتصال الضمير امتنع ماذا الانفصال فهنا امكن اتصال اليه فيمتنع ماذا لانه لو اتصل لو تقدم انه الفاعل ينفصل هذا الضمير فيقع في ماذا في اصل اخر فيمتنع واضح ها إذن هذه قاعده واضحه جدا ضربها زيد اكلها عمر لكن لو كان الفاعل ماذا اسم ضمير كذلك فماذا يتقدم الفاعل لان اذا كان عندنا الفاعل ضمير والمفعول ضمير ايهما اولى بالاتصال الفاعل اولا ثم المفعول به ولذا تقول مثلا ضربته اين الفاعل التاء هي الاولى واين المفعول الها كلاهما ضمير ايهما يتقدم يقدم الفاعل فهو اولى بالاتصال بالفعل ثم يليه المفعول به لكن هنا ماذا الفاء المفعول به ضمير والفاعل اسم ظاهر والفاعل هنا بما انه اسم ظاهر يمتنع ان يتصل بالفعل فيتقدم المفعول به وجوبا هذان موضعان ثم قال وقد يجب تاخير المفعول به يبقى موضع آخر يتقدم فيه الفاء المفعول وجوبا لم يذكرهم المصنف رحمه الله هذا هذا الموضع فيه اشكال كم باقي من الوقت سبحان الله اذا نكتب هذا القدر لانه فيه شيء من الاشكال وخطنا نريد نفتحه الان نرجئه الى الدرس القادم ان شاء الله ان توقفنا في مواضع تقدم المفعول به ذكرنا موضعين الذي الذي ذكرهم المصنف وبقي موضع ثم ناتي الى مواضع او تاخير المفعول به اي تقدم الفاعل وجوبا والله اعلى واعا